ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط 122. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلِ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ